هذا اخي فوق النجوم فسل لي هذا هو الحق المبين المسلم مسلم هذا اخي فوق النجوم فسل لي هذا هو الحق المبين المسلم مسلم هذا أخي الله يرضوك مصحف يمشي على قدمين لا هذا أخي في الله يرضوك مصحف يمشي على قدمين لا يتأثم. هو كوكب ضل سعي في الدنا هو مش علي لو جل ليل أشأم بالخير يذكرني ولا يغتابني. بالحب يلقني ولا يتجهم هو كوكبٍ ضل سعيف دونه، هو مش علي لو جنا ليه أشامه، بالخير يذكرني ولا يغتابني. بالحب يلقني ولا يتجهمون. هذا أخي فوق النجوم فسلم هذا هو الحق المبين المسلم هذا أخي فوق النجوم فسلم هذا هو الحق المبين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 هذا أخي في الله يردوك مصحف يمشي على قدمين لا يتأثم هذا أخي في الله يردوك مصحف يمشي على قدمين لا يتأثم يشتق لي إن غبت عنه نهات ويقول يا طول الفراق ويسأم إن حام على فراشي طيفه وإذا صحوت رأيته يتبسم يشتخني إن غدت عنه ليهاتا ويقول يا طول الفراق ويسأم إن امت حام على فراشي طيفه وإذا صحوت رأيته يتبسم هذا أخي فوق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 هذا أخي في الله يغدو مصحف يمشي على قدمين لا يتاثم هذا أخي في الله يغدو مصحف يمشي على قدمين لا يتاثم هذا أخي ألا فلترفعوا إخوتي بيارق الهدى ولتمزقوا أستار الرذى حتى يستعيد الكون فرحته ويطرد لافق وحشتها فإن الظلام لا بد يعقبه صباح المشرق